ثم يقال هذا الذي كنتم بي تكربون كلا إن كتاب أبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون